بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة الحمد لله الذي له والسموات وما في الأرض ولغ الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير, وهو الحكيم الخبير يعلم ما يجد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء. الرحيم الغفور. يا من في الأرض وما يخرج منها وما إنزل من السماء وما يعم فيها. وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. وقال الذين كفروا لا ت. قل بلى ربي الغير قل بلى ربي عالم الغيب الغيب لا يعجزه عنه مثقال ثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اصغر الا في كتاب مبين لا يعجزه عن ولا في الأرض ولا من ذلك ولا أكبر إلا في شكال مهي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا أولئك لهم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى طراط العزيز الحميد ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي وقال الذين كفروا هل على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال الذين كفروا على رجل مزقتم كله مهزة إنكم لفي خلق جبير الله كذبا أن به جنة الله كذبا جنه بل الذين لا يؤمنون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 نحسف ان نخسف بهم بهم الارض او نستق عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد قد آتينا منا فضلا ولقد آتى داود منا فضلا يا جبال أوي معه وطير. يا معه والطير وألنا له الحديد. وَلَئِن مَّلَأْتُهُ الْحَدِيدَ أَنَا الْمُنْفَذُ غَاطِمٌ وَقَدْ دُرْ فِي السَّرْدِ أَنَا الْمُنْفَذُ غَاطِمٌ فِي السَّرْدِ إِنِّي بِمَا تعملون بصير ولسليمان الريح رزح شهر ورواحها شه ولس له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بابن ربه ومن, الجن من يعمل يديه بإبن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعيد ومن يزغ منهم عن أمر لا من عذاب يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَرِبَ وَتَمَاتِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ وَوَسِيَاتِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِمَّا حَرِبَ وَتَمَاتِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ أمن آل, آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور, وقليل من عبادي الشكور فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا أَدَابَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ فَلَمَّا قَرَّتْ بَيِّنَةُ الجن أَنَّ لو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لقد كان لسبئ في مسكنهم استرهم آية لقد كان لسبئ في ما آية جنة لعين وشمار, وشمار قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة, ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين عليه بجنتين وبدلناهم عَلَيْهِ جنتين ذواتين وَبَدَّلْنَاهُ خمط جَنَّتَيْنِ وشيء من جَنَّتَيْنِ قليل سِدْرٍ قَلِيلٍ كل خمص وأث وجيم من سير قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا. جزيناهم بما كفروا وهل نجادي إلا الكفور؟ وجعلنا بينهم وبين الْقُرَى التي باركنا فيها قُرَّانٌ ضَاهِرٌ وقدرنا فيها السير وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا سيروا فيها, سيروا فيها ليالي وأياما آمي. فقالوا ربنا بعيد بين أثاثنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق فقالوا ربنا يباعر بين أسفارنا وظلقوا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك كل طبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاستبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم ظنه فاتبعوه إلا وما كان له عليهم من سلطان إلا أن من يؤمن بالآخرة من هو منها في شك وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة هو منها في شك طوبى على كل شيء حفيظ شيء ادعوا الذين نزعتم من لا يملكون مثقale زرّة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من سرق وما له منهم من ضهير لا يملكون مثقال زرّة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له ولا تنفع عنده إلا لمن أذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم حتى قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض. قل من يرزقكم من السماوات والأرض. قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين قل لا قل مَا تَمْلُونَ قُلْ لَا نُسْأَلُ نَمَالِ وَلَا وَلَا نُسْأَلُ أَرْوَاءَ مَا قُلْ يَلْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَسْبِ وَهُوَ الفتاح العليم قُلْ يجمع بيننا ربنا ثم فيفتح بيننا في الحس وهو الفتاح العلي قل أعوني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحسين قل أعوني الذين ألحقتم به شركاء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 قل لكم مني يوم لا تستحرون عشر وَقَالَ ولا تستخدمون وقال الذين كفروا نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه كفروا لن نؤمن بعاذ القرآن ولا بالذي ذن ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض من القول ولو ترى الظالمون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 وإحول الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعبوا أنحن صدرناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استتبعوا للذين أنحن نحن قدرناكم عن الهدى بعد اذ جاءت بل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نكر الليل والنار إذ تأمروننا أن نكر بالله ونجعل له أندادا تكبروا بل نكفر الليل والنهار إذ تخبروننا اللَّهَ نكفر بالله ونجعل له أندابا وأسروا الندامة لما وَجَعَلْنَا العذاب وجعلنا أَعْنَاقِ في أعناق الذين كفروا وأسرهم النجامة لما يرأوا العباد وتعلم الأغلاب في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما ورسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به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 وَمَا أَموالالُكُم وَلَا أَولادُكُم بَِّك تُ قَِّبكُمْ م دَنَذُلفَكَِّ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 َعَلَّمَنَّ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَادَكَ فِي الْعَذَابِ مُحْبَرُونَ وَالَّذِينَ في آيَاتِنَا أولئك فِي بِصُرُّ الْإِذْ قَالَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَدْخُلُ كُلَّ شَيْءٍ يَرَى وَلَا وهو خيرواذيين وهو خيرواذيين وهم يحضرون جناً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهلو اهلو قالوا سبحانك أنت بل كانوا, بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم لا يجنف ولا ونقول للذين ذوقوا عذاب النار التي كنتم وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم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 قال الذين تفوا للحسن لما جاءهم إن هذا إلا سحر وما مِنْ من كتب يدرسونها وما, وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما أرسلنا إليهم قبلك وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان فكيف كان قل إنما أعبقون بواحدة. قل أعبكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وبرادات ثم تتفكروا وقرادا ثم تتفتروا ما بصاحبكم من جنة ما بصاحبكم من جنة إنه وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إن قل ما سألتكم من أجر فهو ولقو إن أجر إلا على الله إن أجر إلا على الله وهو على كل شيء شهير وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغُلوب وَمَا قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل جاء الحق وما قل إن ظللت فإنما أضل على نفسي. قل اهتديت ظللت يوحي أضل على نفسي. وإهتديت فذما يوحين إلى ربي. وإن إنه سميع, قريب إنه سميع قريب ولو تغى إذ فجعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو تغى إذ فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوس من مكان بعيد وقالوا آمنا به وأنا لهم من مكان بعيد وقد سفروا به من قبل ويخذفون بالغيب من مكان بعيد وقد شفروا بهم قبل بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل وَحِيلَ بينهم وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا قُيلَ بِالأَشْيَاءِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ إِنَّهُمْ كَانُوا في